الله عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنُ النَّبَئِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِقُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ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 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِذَاذًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان لقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وافتح السماء فكانت أبوابا وسُيّرَت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاهين ما أبا لا بذن فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما ووساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكتبوا بآياتنا كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن, إن للمتقين مفازا حدائق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 لا يتكلمون إلا من أدن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناهم عذابا قريبا يوم يوم ظر المرأة قدمت يدا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا